اشتع على الراس شيبا واشتع على الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا وانني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا فَهَبْ لي من لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنِّي وَبَشِّرْكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ لَمْ نجعل مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صغيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّهُ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بِغِيٍّ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هو علي هين وَلِنَ جَعَلَم آيَتَِّا سِمَرَحْمَةَم مِّا وَكَانانَ أَمرَم مَ قَضِيّ فَحَمَلََتُ فَ تَبَذَتْ بِمَكَانَم فَأَجَاءَ أَهْلُ مَخَاضِ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نسيا منسيا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وقري عينا فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ اليوم إنسيا فاتت به قومها تحملهم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا اساواا ان وما كانت وما كانت أمك بغيا فاشارت الي فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله قال اني عبد آتاني الكتاب وجعلني نبيا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 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَانِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ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 وَأَنذِهُم يَوْمَحَصرَةِ إِذبُضيَ الأممرُ وَهُم فِي غَفْلَ وَهُم فِي غَفْلَةِ وَهُم لا يُؤمنِنون إِا نَحْنُ نَرِثُ الأربَّّ وَمَنْ عَلَيْهَا وَمَنْ عَلَيهَا وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب برahin اننه كان صديقا نبييا اذ قال لابيها ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ي أَبَتِ إ قَدجَأَنِي قد مِن عِلْمِ مَالَ يَأتِك مَا لَْ يأتكَ فَتَّ بِعن أَهدِكَ صاقًا سَويَا ي أَبَتِ لاَا تَعبُود الشَّيطان إِ الشَّيقانَ كََ للَِّحمان عصَ يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم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 وَادْعُ رَبِّي عَسَى أَنْ لاَ أكون, أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّاً مَاعْتَزَلَهُمْ ما وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمُ إِسْحَاقَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صَدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح وإِسْرَاءَ إِلَى وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدَ بَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِنَّهَا مُنْتَهَىٰ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ لهم كان وحده مأتي لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا نورث من عبادنا من كان تقيا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 وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن من ام الا وارذها كان على ربك حتما مقضيا ثم مننج الذين اتقوا ونذروا الظالمين ونذروا الظالمين فيها جثيا واذا تتنا عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفرون الذين آمنوا أي الفريقين, أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا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 مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا, ثوابا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا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 اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزَّ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ نَمْوِرُدُ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 وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا